الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضّالين. تبّح اسم ربك الآل الذي خلق فسوى والذي قدر فادا والذي أخرج المرا فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يالم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى اذكر إن بعد الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلمان تذكر وذكر اسم ربي فصلى بل تأثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن ذل في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم والضالين هل أتاك هديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضرية لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها أين جارية فيها سر مرفوع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 إلا من تهلا وكفر فيعذبهم الله العذاب الأكبر إن إلينا إن إلينا يبون ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر